أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق فَاتَّسَ قَوْلُهُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنْ مَفَا طَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا أَصَنَّ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ أَبْهَى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحفظ الإنسان أن يترك ثدا ألم يكن طفة من من فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى